الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله وأوحي إلى نوح أن قدامًا فلا تبرس بما كانوا يفعلون وصنع فلك بأعيننا ورحنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنه موقٍ Namilful can be a riunina machina في to hot and تَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ ما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله نجرينا ونرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري ج كل جبال وَ دا Bainahum al-muj, fakan min al-murqin. Waddiyaa سَوَّتْ عَلَى الْجُرُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلظُّومِ الظَّالِمِ وَنَادَا نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ نَبِيَ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ لَسْتَ مِنْ اهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ Qaila ya Nuhu hbikomisani Qaila ونمدعهم ثم ينسون